وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله ويبلغون عوجا أولئك في ضلال وبعيد وما أرسلنا من رسول إلا برسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء وإهدي من يشاء وإهدي مي يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا واخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم, وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صابر شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم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 كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبو الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود؟ والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسله بالبينات فردوا ويديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب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 فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يظن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله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 وقال الذين كفروا لرسلهم لا مِنْ أنكم من أرضنا ولتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لا نهلكن الظالمين ولا نسكن أنكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد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 أي شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز، وبرزوا لله جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا، فقال الضعفاء للذين استكبروا، إن كنا لكم تبعا. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواه علينا جزعنا مصبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما نب مصرخكم وما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 تحيتهم فيها سلام ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين بإذن ربها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 نزل من السماء ماء ونزل من السماء ماء وفخرج به من الثمرات رزق لكم وسخر لكم الفلك لتجرى في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين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 ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولواهدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مطعين مقنعين رؤسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفدتهم هوى وأدر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا دعوتك نجيب دعوتك وان تتبع الرسل اولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا وفسوا وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرا وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن عزيز ذو يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيل